نبت الضياء وأشرقت أنواره وتناثرت أحلامنا صوب السماء نحن العطاء تكاثرت غيماته وطلت فروت كل دنيا ناسخة نحن محلقا ومرفرفا نهدي الحياة الخير نهديها وفانحن العطاء ملونا لونا ناسنا وإلى جراح متعبين نكن شفا بعطائنا كم قد مسحنا دمعة كم قد سترنا عائلا يبكي على كم قد رسمنا بسمة وضراءة كم قد روينا قلب محزون هنى بعطائنا ضحك اليتيم شرقات قسمته فراحا وانشد في احتفاء إن الحياة مع العطاء سقاية وندا على أرض واحنا يهم الارتوى من أرض طيبة قد نمت خطواتنا لم نبتغي من دون مولانا جا اكر غيمنا شده توسط وبسایت سنت دانلود